Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Allahu Allahu Allahu أكبر ولله الحمد الله Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. illallah, Allahu Akbar. Allah. اكبر ولله الحمد akbarullah wa akbarullah wa akbar la ilaha illa allah wa allahullahu akbar allah أكبر ولله الحمد. الله. الله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكبيرة والحمد لله كثيرا والصباح الله بكرته وأصي. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله بن ولله الحمد الله